اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كنا نصيدنا عنك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اغسلنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاحب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا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 وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات وزحزحنا على النار وأدخلنا فسيح الجنال يا رفيع الدرجات اللهم يا من خلق الإنسان وبلاءه واللسان واجراه يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه لكل من ما رجاه وبلغوا من الدارين منى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 ان الله غفور رحيم الىنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا اللهم تجب علينا اللهم تتب علينا إلهنا قلت وكونك الحق الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده اللهم اتب علينا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا إلهنا يا من طاعتنا لا تنفع ومعصيتنا لا تضر إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك في المعصية إلهنا فاغفر لنا وارحمنا واتب علينا إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا إلهنا إن فمن الذي يرضينا لا إله إله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 اللهم يا حي يا قيوم اللهم أغثنا, اللهم, أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجلنا نافعا غير ضار اللهم سخ يا رحمة لا سقى عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا معين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 اَكَذَكَ اَللَّهُمَّ قَوْلُكَ الحق الْحَقُّ الَّذِي يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمنوا.